وتر الأرض هامدة فإذا أنزل عليها الماء اهتزت وربت وأبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء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 من كان يظن ألا ينصره الله في الدنيا والآخرة فاليمدد بسبب فاليمدد بسبب إلى السماء ثم يقطع فينظر هل يذهب نكيده ما يغيض وكذلك أنزل آيات بينات وأن الله يهدي من يريد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 يظاهر به ما في بطونهم والجنون ولهم مقامع من حديد كلما ارادوا ان يخرجوا منها من غم مِنْ اعيد فيها اعيد فيها وذوقوا عذاب الحريم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 إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بالحاجم بظلم نذقه من عذاب أديد إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعله للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وَإِذْ وَأَنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا ۖ لَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِي وَالْقَائِمِينَ السُّجُودِ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 حُنَفَى لِلَّهِ غَيْر مُشْرِكِ نَبِيهِ وَمَن يُشْرِك بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهُوِي بِهِ الرِّيَاحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٌ ذَلِكَ وَمَن يُعْظِمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقُوَّ الْقُلُوبِ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 وبشر المحبين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرین والصابرین على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومن ما رزقناهم ينفقون والبند نجعلها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكنوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحوبها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم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 أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير وإن الله على نصرهم لقدير سبحانه وتعالى الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ينصر الله ما ينصر ولا ينصر الله ما ينصره إن الله لقوي إن الله القوي إن الله القوي عزيز الذين إمكّنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور.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 فك أيم من قرية نهلكناها وهي غالمة فهي خاوية على عروشها فهي خاوية على عروشها وبئر معتطلة وقصر مشيدا أفلم يسير في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها.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 قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معجزين أولئك أصحاب الجحيم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 ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظَّالِمِينَ لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرِيَةٍ مِنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ دَغْتَةً حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ دَغْتَةً أَوْ يَأْتِيهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ الْمُلْكُ يَوْمَ إِذِ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ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 ذلك ومن عاقب بمثل ما عنقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله العفو غفور ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير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 فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له مَا في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء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 إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله مالم ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما الظالمين من نصير وَإِذَا تُتَلَّعَ عليهم آيَاتُنَا بِينَاتِمْ تَعْرِفُ فِي وَجْوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرُ يَكَادُونَ يَسْقُونَ بِالَذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِيُّكُمْ بِشَرِّ مِنْ ذَالِكُمْ أَنْ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 ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز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 ليكن أبوسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله واعتصموا بالله هو مولكم هو مولكم فنعم المولى ونعم نصير